وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 يوم يرون الملائكة تلا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء أم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 فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِ الَّمَا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا أَدِيمًا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلَّاً أَضْرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّاً تَبَرَّنَا تَتْبِيرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 أرسلناك إلَّا مبشّرًا ونذيرًا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أيّ يتّخذ إلى ربه سبيله وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا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 وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلاقون فيها تحيه ويلاقون فيها تحيته وسلاما خالدين فيها حسنات مستقر ومقامات